بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة لصاحب الراتب وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 كل من امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا وَلا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يهي ويميت وهو على كل شيء قدير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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتوب علينا انك انت الرحيم ربنا اغفر لنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتبع لنا إنك أنت التواب الرحيم اللهم سل على سيدنا محمد اللهم سل عليه وسليم اللهم سل على سيدنا محمد اللهم سل عليه وسليم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بكلمات الله التامات من شر ما خلق بكلمات الله التامات من شر ما خلق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 رضينا بالله ربا وبالاسلام امنا وبمحمد النبيا رضينا بالله ربا وبالاسلام امنا وبمحمد النبيا رضينا بالله ربا وبالاسلام امنا وبمحمد النبيا بسم الله والحمد لله والخير وَشَرُّ بِمَا شَاءَ اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْخَيْرُ وَشَرُّ بِمَا شَاءَ اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْخَيْرُ وَشَرُّ بِمَا شَاءَ اللَّهُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُبْنَا إِلَى الله آمنا بالله وباليوم الاخر جبنا الى الله باتنا وظاهرا آمنا بالله وباليوم الاخر جبنا الى الله باتنا وظاهرا يا ربنا واغفر لنا وامحل يا ربنا واغفر لنا وامحل الذي كان منا يا ربنا واغفر لنا ومحل كان منا يا ذا الجلال والإكرام امثنا على دين الاسلام الجلال والاكرام امثنا على دين الاسلام يا الجلال والاكرام امثنا على دين الاسلام الجلال والاكرام امثنا على دين يا ذا الجلال والاكرام امثن على دين الإسلام يا الجلال والاكرام امثن على دين الاسلام يا الجلال والاكرام امثن على دين الاسلام يا قوي يا مت اكف يا قوي يا مت اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف الشر الظالمين اصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين اصلح الله امور المسلمين صرف الله شر المؤذين اصلح الله امور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدر يا سميء ويا بصر يا لتف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدر يا اسميء يا بصر يا لتف يا خبير يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا جاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فرج يا جاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم الله رب البرايا استغفر من الخطايا استغفر الله رب البرايا الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر من الخطايا استغفر الله رب البرايا من الخطايا هجل معبود لا اله الا الله لا اله الا الله لا إلا الله لا اله الا الله La ilaha illa Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa Vai-i'le-i lelha, ilulah-illalla... Lle-i'lha allallha... Lle-i'le-ah� illallah... La ilha allallha... Lle-i'lha allallha... La ilha La ilha allah... he La ilaha illa Allahu la ilaha illa Allahu hu la ilaha illa Allahu hu la ilaha illa Allahu لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفا ومجدا وعدما وكرما وكلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين آمين, آمين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 بسم الله الرحمن الرحيم كل أعود برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غسق إذا وقب ومن شر النفاثات في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم كل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاذياء إلى حضر سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه ودرياته وأهل بيته ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن إيسا وسيدنا الفقه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصولهم وفرؤهم ومندسبين إليهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم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 إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا سراط المستقيم سراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى أرواح ساداتنا سوفية المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن علينا من بركاتهم وأصرارهم وأنوارهم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 اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا كذب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب أرض الله بن ألوي الحجاد صاحب الراتب وأصوله وفروعه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأصرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة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 فراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة أن الله يهفظ الحجاج والزوار والمسافرين من المسلمين في البر والبحر أجمعين أن الله يسحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين في خير ولدف وعافية وأن الله يطيل أعمارنا في طاعة الله ويشفي أمرادنا وأمراد المسلمين وأن الله يجنبنا الفتان والمحان ما ظهر منها وما بطان ثم إلى أرواح أموادنا الخاصة وأمواد المسلمين عامة واصل الخاتماء إلى الموت في آفية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يا عالم سر منا لا تهجك ستر عنا واعفنا وافُ عنا وكن لنا حيث كنا. لا تهجك ستر عنا واعفنا وافُ عنا <سؤال> يا عليم سر منا لا تهبك ستر عنا وعفنا واغف عنا وكن لنا حيث كنا يلا بِهَا يلا بها يلا بحسن الخاتمه يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمه يلا بها يلا, بها يلا يا لَطيفَ مَنْ بِخَلْقِي يا عَلِيمَ مَنْ بِخَلْقِي يا خَبِيرَ مَنْ بِخَلْقِي أَلْطُفْ بِنَائِي لَدَيَّ يا خَبِيرَ يا الله يا لَطيفَ مَنْ بِخَلْقِي يا عَلِيمَ مَنْ بِخَلْقِي يا خَبِيرَ مَنْ بِخَلْقِي أَلْطُفْ بِنَائِي يا يا خَبِيرَ يا الله, يا الله, يا الله يا لتيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلته بنا يا لتيف يا عليم يا خبير يا الله يا لتيفا لم يزل قلته بنا فيما نزل إنك لتيف لم تزل قلته بنا والمسلمين يا لطيف لم يزال قلت وبنا فيما نزل إنك لطيف لم يزال قلت وبنا والمسلمين يا لطيف لم يزال قلت وبنا نزل انك لطيف لم يزال والمسلمين يا امان الخائف امنا مما نغم يا امان الخائف سلمنا مما نغم يا امان الخائف نجنا مما نغم <سؤال> يا امان الخائف امنا مما نغم يا سلمنا مما نغم يا امان الخائف نجنا مما نغم يا امان الخائف <سؤال> امنا مما نغم سلمنا مما نغم يا امان الخائف نجنا مما نغم جز الله سيدنا محمدا أن خرا جز الله سيدنا محمد أن هو أهل الله سيدنا محمد أن خرا جز الله سنا محمد أن هو أهل الله سيدنا محمد أن خرا جز الله سيدنا محمد أن هو لخمسة أدفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما وفاتما لخمسة أدفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما وفاتما لخمسة أثي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاتمة لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المدكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قدر من إحسان كم لك علينا بالإحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا ولوالدنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصبي وسلم والحمد لله رب العالمين نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمين الأزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفر القهار الوهاب الرزاق الفتاة الأليم القابد الباصد الخافض الرافئ المعزو المذلو السميع البصير الحكم العدلو اللتيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الأليو الكبير الحفيظ المكيت وهالهسيب الجليل الكريم الرجيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبديء المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعال البر التواب المنتكم الأفو الرؤوف الملك الملكي يد الجلال والإكرام المقصد الجميع الغني المغني الماني الضار النافئ النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الصبور الصبور